وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارف منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أكبرك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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صار اليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا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 وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم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 يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ شباب الإسلام من المشكرات والمخدرات. اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا المسكرات والمخدرات اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز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 وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم اجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اشدد وطאתك على عدوك وعدوهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم